بالله من شرور أنفسنا ومسيئات عملنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل الفلا هادي له وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نستكمل ان شاء الله سويا من تفسير القرآن الكريم الجزء الثلاثين وأخذنا في اللقاء الماضي سورة الطارق والقرآن سنستكمل ان شاء الله هذه السلسلة المباركة والتي يتم رفع التسجيلات بعد المنتاج على المدونة الخاص بالعبد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين إخواننا في البرامج الثلاثة إن شاء الله طبعا يعني بعد أو في الظروف التي تمر به البلاد نسأله سبحانه وتعالى الف Courtney طبعا لحظنا إن الغرف الإسلامية أصبحت خاوية على عروشها الغرف الإسلامية أصبحت خاوية على عروشها نظرا لما تمر به البلاد ويمر به العباد طبعا أن شغال الناس نسأل الله سبحانه وتعالى بالقيل والقون وطبعا صورة المشيخ ولا حول ولا قوة إلا بالله قد اهتزت في الأولى الأخيرة نظرا لتدخلهم في الأحوال السياسية فطبعا دبين بعكس ولا حول قوة إلا بالله إن الناس بتزهد في دروس العلم وتزهد في الغرف الإسلامية طبعا ده أمر طبيعي لما يحدث من الفتن ما بهر منها وما بطن فطبعا اللي عنده نت هنقوله والله لو كان انت عندك نت بدل ما بتخش على غرف الغر الغرف الأغاني وما ذلك يعني كسر سواد المسلمين وادخل الغرف الإسلامية لتكسر سواد المسلمين ده شيء مهم جدا الشيء الثاني جماعة من ترك الحق انشغل بالباطل نسأل الله سبحانه وتعالى عفو عفو طبعا أمر, أمر ملاحظ ان من ترك الغرف الإسلامية انشغل بغرف الغاني التي يعصى الله سبحانه وتعالى فيها ليلة نهر ان شاء الله سنستكمل معا من سورة الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحابنا صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرآننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعدوا ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء نبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحاهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في صور مثلها والولائد جمع وليدة وهي الصبية والأمى أيضا حديث ورد فيها سبح اسم ربك الأعلى عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بصورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشك إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة طبعا هذا الكلام ينطبق ينطبق على الصلوات الخمسة أما في الترويح فالإمام يطل كما يشاء خلاص. أيضا عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله, الله يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتك <تصفيق> حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين وهذه من السنن, من السنن. قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, قل هو الله أحد. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ورد في مصد إمام أحمد عن عقبة بن عامر الجهني عن عقبة عامر الجهني يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبع اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في, اجعلوها في سجودكم ايضا في شعب الإيمان للبيهقي عدن عباس أنه قال إذا قرأ أحدكم سبع اسم ربك الأعلى فليقل سبحان ربي الأعلى وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى القيامة فليقل اللهم فبلأ أو اللهم سبحان ربي فبلأ طبعا في هذه الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى بتسبيحه المتضمن المتضمين وتعالى وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته وأن يكون تسبيحا يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى طبعا معنى التسبيح أي أننا ننزغ الله سبحانه وتعالى عن كل ما يليق به سبحانه وتعالى ننزه الله سبحانه وتعالى على كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى بأن تذكر أسماؤه الحسن العالية على كل اسم بمعناها الحسن العظيم وقال الله تعالى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى أي وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها أي أتقنها وأحسن خلقها سبحانه وتعالى والذي قدر فهدى أي هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهذا الأنعام لمراتعها وهذه الآية كقوله تعالى اخبارا عن موسى أنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى في سورة طه أي أن الله سبحانه وتعالى قدر قدرا وهذا الخلائق إليه سبحانه وتعالى كما ثبت في صحيح مسلم حريس المعروف عن عبد الله بن عمر بن العاص قال سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء طبعا المراد بتحديد وقت الكتابة في اللوحة المحفوظ أصل التقدير طبعا أزلي بأزلية الله سبحانه وتعالى والذي خدر فهدى تقديرا تتبعه جميع المقدرات فهدى الله سبحانه وتعالى إلا ذلك جميع المخلوقات وهذه هي الهداية العامة, الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته والله سبحانه وتعالى قال والذي أخرج المرعى أخرج المرعى أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أنواع النبات والعشب الكثير فرتع فيها الناس والبهائم وكل حيوان ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب أو ما قدر له من الشباب ألوى نباته وصوح عشبه فجعله غثاء أحوى أي هشيما أسود فهشيما أسود أي جافا متغيرا إلى السوادي بعد اخدراره ثم امتل الله سبحانه وتعالى باصلها ومنشاها وهو القران وهو القرآن فقال سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى اي سنحفظ ما اوحينا اليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا وهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى سيعلمه علما لا ينساه إلا ما شاء الله أي مما اخترط حكمته أن ينسكه لمصلحة بالغة إنه يعلم الجهر وما يخفى ومن يعلم أنه وما يخفى ومن ذلك ومنذلك أنه يعلم ما يصلح عباده أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد أو أنه يعلم ما يجهر من به من العب، بالعب، به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم فقال ما عصدت إن شاء الله لا يخفى عليه من ذلك شيء ونوسلك لليسرى أيضا وهذه بشارة كبيرة أن الله سبحانه وتعالى يؤسر النبي صلى الله عليه وسلم اليسرى في جميع أموره سبحانه وتعالى وأجعل شرعه ودينه يسرى فذكر أي بشرع الله وآياته إن نفعت الذكرى أي ذكر حيث تنفع التذكرة ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه فلا يضعه في غير اهله كما قال أمير مريم رضي الله عنه سيدنا علي قال حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله فإذا طبعا معنا كلام سيدنا علي رضي الله عنه طبعا كما علمنا نحن لا نقل كرم الله وجه فهذه من ابتدعات ما ابتدعه الشيع أي إذا حدس الناس, الناس بما يشتبه عليهم ولا يعرفونه ربما كذبوا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله رصلا الله عليه وسلم فذكر إن نفعت الذكرى أي ما دامت الذكرى مقبولة ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة خلاص؟ طيب سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه أو بعضه ومفهوم الآية اسمع أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن الذكرى مأمورا بها بل منهيا عنها فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين منتفعون وغير منتفعين فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله سيذكر من يخشى أي من يخشى الله سبحانه وتعالى أي من يخشى الله سبحانه وتعالى فإن خشة الله سبحانه وتعالى وعلمه أنه سيجازي على أعماله توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي والسعي في الخيران وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى وتجنبها الأشقى أي تجنب النصيحة الأشقى الذي يصدى النار الكبرى ألا وهي النار المقدة التي تطلع على الأفئدة ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها ولا يحيى أي في هذه النار لا يموت فيها فيستريح ولا يحيى حياة تنفعه فهو يعذب فيها عذابا أليما نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العفية من غير راحة ولا استراحة حتى إنهم يتمنون الموت فلا يحصر لهم كما قال تعالى لا يخضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور خلاص قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى فقد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الاخلاق وذكر اسم ربه فصلى اي من اتصف بذكر الله سبحانه وتعالى وانصبغ به قلبه فاوجب له ذلك فاوجب له ذلك العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى خصوصا الصلاة, خصوصا الصلاة التي هي ميزان الإيمان فهذا معنى الآية الكريمة وأما من فسر قوله تزكى أي بمعنى أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربيه فصل أي صلاة العيد فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته فليس هو المعنى وحده طيب بل تؤثرون الحياة الدنيا أي أنكم تقدمون الحياة الدنيا على الآخرة وتختارون نعيمها المنظس المكدر أو المكدر الزائل على الآخرة والآخرة خير وأبقى أي وذا خير من الدنيا في كل وصف مطلوب وأبقى لكونها دار خلد لكونها دار خلد وبقاء وصفاء والدنيا دار فناء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جنة رب العالمين فالمؤمن العاقل لا يختار الأرض على الأجود ولا يبيع لذة ساعة بطرحة الأبدي فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة حب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة إن هذا أي المذكور لكم في هذه الصورة المباركة من الأوامر الحسنة والاخبار المستحسنة لا في الصعف الأولى صحف إبراهيم وموسى لذينهما أشرف المرسلين سوى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أوامر في كل شريعة لكونها عائلة إلى مصالح الدارين وهي مصالح, مصالح في كل زمان ومكان أو أن المقصود بالآية إن ما أخبرتم به في هذه الصورة مما هو مما ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن وهي صحف إبراهيم وموسى وعلى عباس قال لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال كلها في الصحف إبراهيم وموسى فلما نزلت إبراهيم الذي وفى سورة النجم قال وفى ألا تزل وزلت الموزن أخرى يعني أن هذه الآية كقوله في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزل وزلت الموزن أخرى إلى الآيات قال الله تعالى سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية الله سبحانه وتعالى يذكر لنا أحوال يوم القيامة وما فيها من الأحوال الطامة وأنها تعشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم ويتميزون إلى فريقين فريقا في الجنة وفريقا في السعير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفينها رب العالمين فأخبر عن وصف كلا الفريقين فقال في وصف أهل النار وجوه يومئذ خاشعة أي وجوه خاشعة من الذل والفضيحة والخز وذلك يوم القيامة آمنة ناصبة أي تاعبة في العذاب تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ أي في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام بل الصواب المقطوع به هو الاحتمال الأول طيب عاملة الناصبة اي ذات نصب وتعب بالسلاسل والاغلال وتقليف شاقم بالاعمال تصل ناراً حامية تصل ناراً حامية أي تصل ناراً شديد حرها تحيط بهم من كل مكان أو تصل او تقاسي هي هذه الاجساد ناراً حامية تسقى من عين انيه أي حارة شريد الحرارة أما شرابهم كما قال تعالى ويستغيث يغاف بماء كالمه يشف الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقة وأما طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع والضريع نبتة ذات شوك لاسق بالأرض وهو من شر الطعام وأخباثه نسع الله سبحانه وتعالى العفو العفي الشبرق الشبرق الشبرق إذا يبس سمي الضريع ولو أنت جبت كده الشبرق على الإنترنت وجبت صور هتلاقي فعلا مديك صورة النبتة اللي هي في الصحراء اللي ذات شوك المتصقة بالأرض أو اللي طوء ماشي وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه وإما أن يسمن بدنه من الهزال وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين بل هو الطعام في غلط المرارة والنتني والخسة نسأل الله سبحانه وتعالى العفو العفيد وجوه يومئذ ناعمة هؤلاء قالت الله تعالى في وصف أهل الخير وجوه يومئذ ناعمة أي قجرت عليهم نظرة النعيم فنظرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور وسروا غاية السرور لسعيها أراضية, أراضية أي الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله سبحانه وتعالى أراضيت لماذا؟ اذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا فحملت عقباه وحصر لها ما تتمناه وذلك أنها في جنة عالية في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها عالية أي في محلها نازلها فمحلها في أعلى عليين ومنازلها مساكن عالية لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد الله لهم من الكرام قطوفها دانية أي كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنى السهلة التناول بحيث ينالونها على على أي حال كانوا لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعص عليهم منها ثمرة سبحان الله لا تسمع فيها لاغية أي لا تسمع في الجنة لاغية أي كلام لغو وباطل فضلا عن الكلام المحرم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة يا رب العالمين بل كلامهم كلام حسن نافع مجتمل على ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عين جارية وهذا اسم جنس أي فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاء وأن أرادوا فيها سر مرفوعة السر جمع سرير ويا المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها من الفرش اللينة الوطيئة وأكواب موضوعة أي وأوان ممتلئة من أنواع الشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وعدت لهم وصالت تحت طلبهم واختيارهم يطف عليهم ولدان مخلدون ونمارق المصفوفة أي النمارق أي وسائد وسائد يبقى نحفظ كلمة نمارق دي لأننا طبعا ساعات بنسير فيها وننساها خلاص النمارق الوسائد يبقى نحط رأسي على النمارق أي على الوسائد طبعا هذه النمارق من الحرير والاستبرق مما لا يعلمه إلا الله قد صفت للجلوس والاتكاء عليها وزرابي مبثوثة الزرابي البسط الحسان مبثوثة أي مملوئة مملوئة بها مجالسهم من كل جانب أفلا ينظرون إلى, إلى الإبل كيف خلقت؟ يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى الدال على توحيد فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ألا ينظرون إلى خلقها البديع وكيف زخرها الله سبحانه وتعالى لعباده وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها طبعا يعني, يعني حريبنا أن نعرف شيئا عن الابل شيئا عن الإبل أولا جماعة وزن الإبل من حوالي 450 إلى 650 كيلو وزن الجمن حوالي نصف طن نصف طن سبحان الله وتخيل الطفل صغير. يستطيع إن هو يجر الجمل ويذهب به النشاء سبحان الله وهذه من الأشياء التي تستوجب لنا شكر هذه النعم كما يعني الله سبحانه وتعالى ذل لنا السيارة بما فيها من المطور والريداتير سبحان الله والبطارية وفيما فيها من الشكمان وكل هذه وما تحتوي سبحان الله ويصد ارتفاعه إلى نحو المترين أو أكثر بقليل والله سبحانه وتعالى زوده بالسنام مما يميز عن شكل عن باقي الحيوانات وطبعا هو عبارة عن مخزن كبير للدهون والجمل يضرب به المثل على تحمد العطش ففي فصل الشتاء والربيع يمكن الجمل إن هو يعيش بلا ماء لمدة من شهرين إلى أربعة أشهر سبحان الله ويكتفي بما يأكله من نباتات خضراء غنية بالماء أما في فصل الصيف فيمكنه أن يتحمد العطش مدة تراوح من بين ست إلى عشرة أيام سبحان الله وممكن تزيد إلى أسبوعين تخيل ممكن يصل إلى الجمل يعني لا, لا يشرب الماء لمدة أسبوعين تقريبا العجب أن الله سبحانه وتعالى الذي قدر فهدى جعل هذا الجمل لا يتنفس من فمه ولا يلهث أبدا مهما اشتد الحرب وبذلك يتجنب تبخر كميات كبيرة من ماء جسمه عن طريق الفم أيضا كما تقوم الكريتان بضور كبير في اقتصاد الماء الموجود داخل الجسم بصورة مذهلة ولا تخرجان إلا كمية بول قليلة جدا إلى حد ما ولكن أعجب ما في الجمل هو قلة العرب إلى أدنى حد ممكن إذ أنه لا يعرق إلا إذا تجاوز بدرجة الحرارة واحد واربعين طبعا هذه الميزات تجعل الجمل يحافظ على كمية المياه الموجودة لدرجة أنه ممكن يعد حوالي في الصيف بلا ماء لكن ممكن يعد حوالي أربع أشهر في فصل الشتاء والربيع بلا ماء طيب الله سبحانه وتعالى سخرنا هذا المخلوق العجيب الضخم حول نصف طن بارتفاع 2 متر يستخدم كما تعلمون في نقل الأمتعة وحمد الركاب وممكن يقطع بيقطع حوالي مسافة حوالي 10 كيلو متر في الساعة الواحد وممكن يمشي 100 كيلو بلا تعب وممكن يصل حمل الأمتعة ممكن يصل من 150 ل300 كيلو تخيل؟ ممكن الجمل يحمل يعني حوالي 200 كيلو مثلا كمتوسط سبحان الله بالنسبة للبن بيمتاز لبن الإبل بجودته العالية وحلاوة الطعم وسهولة الهضم لأنه قليل الدهن قفيف على المعدة سبحان الله غنيون بالفيتامينات غنيون بالفيتامينات والبروتينات والمعادن خاصة الكالسيا كما يحتوي على مواد تقاوم السموم والبكتيريا وبه مواد سبحان الله يعني وبه مواد تقوي جهاز المناعة ويستخدم في علاج كثير من الأمراض خاصة أمراض البطن والكبد وغيره طبعا اشتكى بعض الناس إلى البيض صلى الله عليه وسلم من مرض الأصاب بطولهم فأمره البيض صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من البان الإبل وأبوالها ففعلوا فشفوا بإذن الله سبحانه وتعالى والحديث طبعا معروف طبعا بعض الناس تشنع على أحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشرب أبوال الإبل أما وبر الابل فيستعدم في ساعة الثياب والأقطاء إلى آخر طيب من أشياء جمال عجيبة جدا ان الابل يستطيع أن يشرب مئة لتر ماء دفعة واحدة مئة لتر مية دفعة واحدة دون أن يحدث له أي ضرر ولا تبقى هذه المياه في أمعائه ولكنها تنسابه داخل أنسجة اسمه فورا سبحان الله الجمل لما يكون بحالة صحية جيدة تجد أن السنام قائم مقتض أما لما يكون مريض أو تعرض لفتر دجوع طويلة نجد أن السنام قد ضبر وقد يتلاشى ومن العجائب أيضا أن الجهاز الهضمي للجمل يخلو يخلو من المرار كما تعلمون أن العرب إذا كان شيئا هاما في حياتهم ومؤثرا تجد أنهم يسمون هذا الشيء بأسماء كثيرة سبحان الله زي مثلا عرفنا قبل كده أن الأسد الأسد له أسماء كثيرة جدا وطبعا يعني دا بيدل على عظم أو أهمية هذا الأسد الأسد والليس وغضانفر وهكذا الجمل جماعة يعني الناقة هي الأنثى من الإبل والجمع نوق ويقال للذكر جمل لكن الإبل لفظه تطلق على الجمال والنوق معا وهو اسم جمع لا واحد له من لفظ الإبل ليس لها مفرق البعير تطلق ما صلح ذو الركوب والحمل من الإبل ده البعير ويقال البعير للجمال والناقة السليل وهو ولد الناقة لحظة ولادتي الحوار وهو ولد الناقة قبل أن يفطن الفصيل ولد الناقة إذا فطم وابعد عن أمه وهكذا فإن الكسير قال إيبا فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل السقيل نحن قلنا ممكن بتشير حوالي 200 كيلو طبعا يعني آآ آآ طبعا كميات ضخمة حملة سقيل جدا وتنقاض للقائد الضعيف وتأكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها أيضا من اللطائف أن شريح القاضي يقول اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت سبحان الله وإلى السماء كيف رفعت أي أي إلى السماء كيف رفعت هذا الرفع البدية وإذا كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها استقرار الأرض وثباتها حصل بها استقرار الأرض وثباتها عن الاضطراب وأودع فيها من المنافع الجليلة ما أودع وإذا الأرض كيف سطحت أي مدت مدا واسعا وسهلت غاية التسهيل لاستخر الخلائق على ظهرها ويتمكن من حرثها وغرسها والبنيان فيها وسلوك الطرق المؤصلة إلى أنواع المقاصد فيها واعلم أن تصطيعها لا ينافي أنها كرة مستديرة طبعا هي شكل على شكل البيض على شكل البيض قلطاحت الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة كما هو مذكور معروف عند أكثر الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبقى له استدارة ذكر أما, أما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة فيكون قروية مسطحا ولا تنافى الأمران كما يعرف ذلك كما يعرف ذلك أرباب الخبر فذكر إنما أنت مذكر أي ذكر الناس وعبهم وأنذرهم ورشرهم ليست عليهم من مسيطر فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم ولم تبعث مسيطرا عليهم مصلة موكلا بأعمالهم فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لو قوله تعالى وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي لست عليهم بجبار لست الذي تكروهم على الإيمان لست عليهم بمصيفر إلا من تولى وكفر أي لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله أي ولى عن العمل بأركانه وكفر, وكفر بالحق بجنانه ولسانه كقوله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولهذا قال فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم أي رجوع الخريقة وجمعهم يوم القيامة ثم إن علينا حسابهم فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صليح الأعمال وجزاكم الله خيرا وسيتم رفع المادة الصوتية بعد المنتاج إن شاء الله على المدونة الخاصة بالعبد لله السلام عليكم ورحمة الله, الله وبركاته